I'm يا قلب يا قلب هوا حب هوا حب وعاش ضحية الألام كفى حزنا كفى حزنا كفى لمن كفى لمن وعش ولتدرك الأيام Hawaben, Hawaben, wąch, wąch, wąch, wąch, wąch, wąch, wąch, wąch, لبسها ولا حلا وقيدت الاماني في وكنت روايه درت بصادق الاحسان وكنت له كسهم سار، فحار القلب ولا نصل وصار الحب مهجورا درت بصادق الحساب، وكنت له كسهم سام. الآن أغرم بالغرام أتيتك طالبا منك السلام وصمت الآن خير كلام